الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعقل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين وقد مكروا مكرهم وإن تمرهم مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز وعاتقا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزه جئني بي في الاصفاد سراب لهم من قطران سراب تغشى وجوههم نارا سراب لهم من قدر واغشى وجوههم نارا يا جيل لنفس ما كسبت إن سلاه للناس ولينذروا به وليعلكوا أن ما هو إله واحد